وَمَن يَقُنُّ أَمْلِكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرَوتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ أَنَا بِي لَسْتُنَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ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 <التصفيق> إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين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 الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا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 جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع عدائهم ودع عدائهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مما أفا 143- وبنات, وبنات, وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيؤذن لكم إلى طعام إلا أيؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا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 لا شيء او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم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 المنافقون والذين في قلوبهم مرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة نغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنت الله في الذين خلو منهم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 ساداتنا وكبراءنا فضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَدَرَّاهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا وَكَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فوزا عظيما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 لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ, أولئك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِهِمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجِزٍ أَلِيمٌ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 وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ, كالجواب وَقُدْمَ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 الأرض تأكل من سأته فلما خروا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبيئه في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال وقلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك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 رَكَ أَكَلَّا بَلْ هو الله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلمون الوعد إن كنتم صادقين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا, اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا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 أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاداً وما نحن بمعذبين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 فَأُلَايَكَ لَهُمْ جَزَاؤُ ضِعْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُلَايَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 كم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعوا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونا وما أرسلنا قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكرو ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي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 وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين مَا يشتهون كما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه, شرابه وهذا ملح الحنجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليتا تلبسونها وتغلف الكفي مواخر لتبتقو من فضله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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكيف كَانَ نكير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس والدوان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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية, وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذين أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدق لما بين مصدقا لما بين يديه إن الله بعلاده لخبير بصير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 ولا يمسنا فيها نوّب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون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 إِنَّ الله عالم غيب السماوات وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَارَةً وَالْأَرَأِيْتُمْ شُرَكَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَرُونِ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 ولك يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يس القران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 إن أحضناه في إيمان مبين، وضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إدجا المرسلون، إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فعززنا بثالث، فقالوا إن إليكم مرسلون.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 قال يا ليت قوني يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين